ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوسادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا, نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا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 نزلنا من المطرات ماء فجاجا لنخرج به حبباً ونباتا, ونباتاً وجنات إن يوم الفصل كان ميطاتا يوم ينفق في الصور فتأسون أخواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت شرابة إن جهنم كانت من صعد الصاغين ما أبل ولا شرابا الا حميما وغساقا الا حميما وغساقا جزاء ام يثاقا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمسلمين تقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أسرابا وكواعب أسرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذب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 وقذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت